تفسير سوره التغابن بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بلا يا ماجاء اله نحريستقود يا مدغاراهند بن نحريستا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وَخَلَقَ أَبْدَانَكَ لَزَا وَخَلَقَ سَماواتِكَ وَالأَرْضَ أَوْدِيَةً مَهْدَنَا اللَّهُ اسْكَانَ وَحْوَالَ بَنِي إِسْغَا كَرَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مؤمن والله بما تعملون بصير الله وَاكَنِ ذِنْ أَبُورَيْ قَارِكِينَ قَالُوا النُّقْدِ قَارِكِينَ مُؤْمِنِينَ الله وحد عمل فليسان واركا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ سماواتك يدولك بوحو ألا أبوري شحاقون اذن سوري ألا داده سور الدين نبو وناشية يساقان الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الله هو اغي هي واحد سماواتك يا دلكو سغان و هو ناغي هي واحد قرين انسان و واحد موجين انسان الله نوا اغي هي واحد لابط قلبك Alam yatikum naba'ul ladheena kafaru min qabl fadhaw qaw wabal amrihim wa lahum adhabun aleem Miyonaj so garin warki kuway galobay ehorey wahay dhamiyan humanti amal kodi wa hana usgnadi adhab darran Dhalika bi annahu kanat rusuluhu بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ارنتس وحاغو عن ان رسول الله اولى ما دين حجوين اين دهين مدد بان هنون <socks> iskana <oczywiście> ddaqtana allah allah wa midga hadan kahlana mahdio zaama alladhina kafaru allay yubathu qul bala wa rabbi la tubathu thumma latunabbu وَذَلِكَ على الله يَسِيرٌ وَحَيْثُ يَكُونَ كَيَغَالُبَ إِنَّ لَسُبْحِينَ إِنَّ وَحَدَ دَأَسَ أَسْمَاهَا اللَّهُ وَهُوَ كُدَارَتَ إِن لِيسُبْحِينَ إِلَّا إِن لِيسُبْحِينَ لِيدِن كَنَ وَالرَمِي وَحَد عَمَل فَشَان تَسِينَا وَأُفُدُ الضَّهَيَ اللَّهُ فَآمِنُوا بالله ورسوله Wallahu bime ta' meruna xabir. Erru meja laja rasulki seja nurkale sudd, siia urankallena, wahat amal falaisan ja ugiħaj. Ja umeja ġemerukumli, ja umeja ġemri delika, ja uumut te wabun. Wamahi, umeja, billehi ja Kafir anhusaji eti hi, wajodakil huġen neti, wajodakil huġen neti, ماالنت قيامها اي ايدن سوكل من وا مالنك ده قفكي سال رمهي عمل وانا اكسن نفلا دبي يسو استوري وحونا جلن جنوين اي دحده قلقل ايا وين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب خالدين فيها خالدين فيها وبئس المصير كو قالوا بي ايه بيني ايدها كو سوا اصحاب النار تدخل الله اكبر الله اكبر لا تقابن سورة, سوره تقابن ومدنيه سداد يتبنا يديه ككوبنته وانا سوره افر لحناده ترتيب القران الكريمك سوره تقابن وحن كاادنا ان اي اود الله سبحانه وتعالى اوه كان سيي ضمان وحا كوسغن اركيه الله سبحانه وتعالى بني ادم كيسغا ابو رقارنا مؤمنين كدقي قارنا غالوا وانا غي حمانتن wa hawl banaa way ku dhisan yihiin xikmad iyo ixtiraam waahidatku falan laa Allah subhanahu wa ta'ala damaanatis wa ogsoonya sida estradaa deed wa in yadaa qalbiga la dahr yahay lana la weenayo ilaan isaga awood laho loona noqone warkii umadee hore waxa loo ga danleeyay in lagu waana qaato lagana leexdo jidkoodi jidkoodi xumaa لعل الرميه قران كنور كالله يا حق دسي الله مال انت قيامه انو نخليس جنانك سنه انو غليو انو بعد النار تلودي يا رجال ده حديت نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول او عمل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وهي مصيبه او دعوه اذا قال لقفي سال وحالها من قلب قيسه الله وحول بواق وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الله لا إله إلا هو وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنون الله مولاني الله كله او معبود او حق لا معبود ما جرى اسغا ان حتر سارتم المؤمنون وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كُوَ حَقَ الرُّمَيَوْهَ وَإِنْ كِينَ يَعْرُرْتِينَ وَحَاكَ مِذَا كُوَ عُلَيْذِينَ هَيَكَ الدِّكْتُونَادَ حَدَّاسَ إِسْكَعَ فِذَانَ وَسَمَحْذَانَ اللَّهُ وَادًا اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم حاله ني عرورتن وان فتنه الا اكتسا اجر وين كسغن يحي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لان نفوسكم ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون الا كدور سدا انتاد كرتان مغلى او ابداع واحنا بحسد قف كي بان ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم حداد الله عما في على ما ستان اللذين الاب لاب يد شسن عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم الله وحمقان يا وحج اوغبا واغيا حيوان ادكاده الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله أيها الحب ايذا وحان كا قادنا انا وحول بيدنك الله ايي كو دحان قفكي سالرميه وحانوني قلبي سيسا دياس درات دد وان الله يا رسولي صلى الله عليه وعلينا الدكتور هذا وحكستو حقك قال الله سبحانه وتعالى ايام ما الا ترسرتلون دواءو مركستا دينتا اسلامك ودين ضد منا هدينك دقنك ودلوسي الله هو كربا دومديس اني كان بقان انت وحان كلا اياتهن كا قادنا الله حق <تصفيق> لو دغنغلا ادلنا ادعوا وحنا لا لبحو وحن الله صدق يستبخيل لماذا هي حال جعل كدرنا لغا فغاده سي الله وحوال بقنا قاب المريه ولاقي خير حبيبنا صلى الله عليه وسلم حكسنا ذا انه يري وحيد وحيد هذا وحيدن فرلا اما انت تذكرتان هذا وحيدن كرهبنا كفغاذا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين